الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا لا نكلف نفسا إلا وسعا والذين آمنوا ومن الصالحين فلا نكلف نفسا إلا الصالحين أولئك أصحاب الجنة I you تدري من تخطيه ملأ. Al-Fatihah أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وَبَيْنَ نَغْمٍ خِضَابٌ وَنَ الْأَغْرَافِ رِدَالٌ يَغْرِفُونَ كُلَّمْ بِسِيمَاءٍ وَنَادَوْا الصَّحَابَةَ بصارهم تلقى Oh Yeah, yeah. I <laughs> One hour. فاليوم ننساهم كما ولقد جئناه هل ينظرون إلا نشفع لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل الله قد خسرون وضل عنهم ما كانوا يفترون هل ينظرون إلى ما يأتي تؤيله يقول الذين لسوا من قبل قد جاء. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل وقسروا أنفسهم وضلوا She'll lay تبارك الله رب العالمين الله الله ادروا ربكم تضروا وخف انت انه لا يقبل الموت لا تفسدوا في الارض بعد الصلاح ادعوا خوفا فطمعوا ان رحمت الله قريبه من المحسنين ودق الله العالمين